اثنان استمع إلى الحوار الآتي وأعده ثم تحدث عنه مع أصدقائك التجول في قصر طوبقابي أين يقع قصر طوبقابي؟ في منطقة السلطان أحمد ما أهمية هذا القصر في الماضي ويومنا هذا؟ إنه كان مركزا للدولة العثمانية